يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ العزيز الْحَكِيمُ ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ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 تَمَنَّ المَوتَ كُ تُم صَادِقِي وَلَا يَتَمَن النَّونَهُ أَبَدًَا بِمَا قََّمَة أَديم واللهَّهُ عَليمُ بِالظَّارِمين قُلإَِّ المَوْتَ الذي تَفُِّونَ مِنهُ فَإَِّهُ مُلَقكُمْ ثمُ ما تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله فاسعوا ذكر الله البيع غَرَّكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَت الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ